وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ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 يَوْمَا يَخجونَ منِنَ الأجداتِ سِرعًَا كَأَهُ إلى نُصب فِضُون خاشِعَةً أَبِصَارهُم تَضْهَ قُمدِلله ذَلِكَ يَوم الذي كَوا يُعددُون